وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لَمَا أَدْرِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ قَدْ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ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 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته ولكن كره الله بعاتهم ولكن كره الله بعاتهم فتبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا قبالة ولاؤضع خلاف لكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين.